لا ما هي دوى الدنيا ما كفانا من بلاها تعبنا فينا بقيه اللي تعذب من وراها أبقي في ويكثر اللي تعذب من وراها، اللي تعذب من وراها. كذب منه حياته مهتنيا، مادام جمعت شر في نواها، ترى بس بسيبوا نفس في دنيا عمر شر الحشها. كذب. Daniea, mda mahjed, wyrabek w grana, zafak, bęs jebu, bęs rzyja, zidni, a tera تعذب من ورها. يا كثر اللي تعذب من وراها كما نار تبرك بالدفية وكما نار تحرق من وطاها وراها الناس يا ربي عصية وتعطي من بغايا الصحق فاها كما وكما تحرق وطاها ورها الناس يا ربي عصيا وتعطي من بها ينصح قفاها تعبنا من ورد الدنيا، الدنيا ما كفانا من بلاها تعبنا وما بقى فينا بقيا يا كفره اللي تعذب من ورها يا كثر اللي تعذب من وراها، ألا يا قلب وش طاري عليا؟ في الدنيا كثرت فينا رثها، تهني وصرح ابن عسنو فيها، أحب أنك تعدل مع وفاها، ألا يا قلب وش طاري عليا؟ في الدنيا كثرت فينا. فيها احب ان قد من واد يا دنيا ما قفانا من بلاها, بلاها تعبنا وما بقى فينا بقية بقية يا اللي تعذب من وراها تعذنا من ورا الدنيا No ma bójki, nie bójki, i jak to ale,